خُلِقَ m'immà <مما> in <إن دافق> يَخْرُجُ Yà khuruj min bèni الصلب watt terائib in n hò alà ra ji hi l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 تمهل الكافرين أمهلهم رويدا